بسم الله الرحمن الرحيم ألف ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة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 زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقطرة من الذهب والفضة والقناطير المقطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحور.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 فإن حاجوك فقل أسلمت وجهيا لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أَسْلَمُوا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ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 ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم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 عند الله إن الله يرزق ميّشاة بغير حساب هنالك دعاء كري يا ربّ قال ربّها بني من لدنك ذريّة طيبة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 ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصبون إذ قالت الملائكة يا مريم إن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 ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل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 هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار انصار الله امننا بالله واشهد باننا مسلمون ربنا امننا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين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 وما من إله إلا الله وإن الله لَهُ العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين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 ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيما الذين اتبعوه وهذا النبي وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّنَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أهلا الكتاب لما تكفرون بأيات الله وأتتم تشهدون يا أَهْلَ الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأتتم تعلمون. فَقَالَ الطَّائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجَهَنَّمَ وَأَكْفُرُوا أَخِرَةَ وَأَكْفُرُوا أَخِرَةَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إلَّا لِمَا بَعْدِي نَكُمْ قُلِ انَّ الْهُدَاءَ هُدَى اللَّهِ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ يؤتى أحد مثل مَا أُوْتِي أَوْ يُحَادِجُكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلِ انَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يشاء.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 لَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَالْتَقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لهم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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقًا نَبِيًّا لَمَا أَتِيتُكُم مِن كِتَابِهِ وَحِكْمَهُ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُوا النَّبِيِّ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلك اصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون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 وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وَمَن يَبْتَغِ غيرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَيْقُبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ كَيْفَ يَهْدِ اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيْتُ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 ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولائك هم الضالون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 كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا حَرَّمَ حرم إسرائيل على نَفْسِهِ مِن من قبل أن تنزل التوراة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 قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بأيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا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 ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم يردوكم بعد ايمانكم كافرين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 واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فانالف بين قلوبكم فالنف بين قُلُوبِكُمْ فاصبحتم بنعمته اخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاءٍ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذْتُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبِينُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ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 ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوههم وتسود وجوه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 وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتُ جُوَّهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هم فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ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 المعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات ويسارعون في الخيرات واولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يئنونكم خذالا لا يئنونكم خذالا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 وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلٍّ وَإِذَا لَقُوُكُمْ قَالُوا وَإِذَا لَقُوُكُمْ قَالُوا أَمَنَّا وَإِذَا خَلَوْعَضُ عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوْتُ بْغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تَفْشَلَ والله وليهما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 إذ تقول للمؤمنين أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن ثورهم هذا يومددكم ربكم يومددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسويين وما جعله الله إلا بشر لكم ولتطمئن قلوبكم به وَمَن نَصْرٌ إِلَّا مِنْ عِيَادِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعْ تَرْفَعًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُ خَائِبٌ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 والله غفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الْرِبَاءَ ضْعَافًا مُضَاعَفًا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة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 والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله لذنوبهم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 إيامسكم قرhum فقد مس القوم قرhum مثله وتلك الأيام نداو لها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء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 اَفَإِمَّاتَ أَوْ قَتْلٍ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ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 وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما والله يحب الصابرين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 اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَنُونُ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ رَبُّكُمْ غَنِمًا فَأَثَابَكُم غمّا بِغَمٍّ لِّكَي لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طائفة مِنْكُمْ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 فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ نِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّاً غَنِيضًا لَقَلْبِ نَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكِ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غانب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وَمَا كان لنبي أي يغل وَمَن يَغْلُل يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَت وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَن تَتَّبَعَ الْضُوَانَ اللَّهِ كَمَا مَبَّدٌ ب سخط من الله ومؤوه جهنم ومؤوه جهنم وبيئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون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 وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلُنَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ إِن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقين لهم تعالى قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا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 بل الأحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقو بهم ويستبشرون بالذين لَمْ يلحقو بهم خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين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 إنما ذلك الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر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 ان الذين اشتروا الكفر باليماني لا يضر الله شيئا ولهم عذاب اليم ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيف من الطيب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 لا تَمُنُّوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَا مِنَ لِلَّذِينَ يُؤْثِرُونَ مِنكُمْ أَنفُسَهُمْ عَلَى النَّاسِ وَلَا تَسْمَعُوا لِقَوْلِهِمْ أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ كَأَنَّهُمْ خِبّاءُ فِي جُحْرٍ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 ظهورهم واشتروا بِهِ ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فَلا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير إن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 Rubbana fagfirlena zonubana ve kfirgenna seyiatina ve toffana ma alabrar Rubbana ve atina ma ugettena ala rusalik ve na tuhzena فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنفا بعضكم من بعض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 لا اكفرن عنهم سيئاتهم ولا ادخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك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 لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها نزل من عهد الله وما عهد الله خير للأبرار وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْهِمْ خَوْشِ لِلَّهِ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 وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ